غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذ اذا السماء فطرت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 ثم ما أ د ر ا ك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله الله أكبر اكبر ل ل ه أ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 و ا ل ش م س و ض ح ا ه ا و ا إذا ل ل ق م ر ت ا ه ا و ا ل ن ه ا ر إذا ج ل ا ه و ا ل ل ي ل و م ا ل ا س م ا م ا ه ا